نور هلي يا نور اللي علي شفت عيد عينينا فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هديه بشراب بصحبه الحبيب في الجنه دي يا دي يا عن قريب الصحاب سيدنا الحبيب دزيارا عن قريب، الصحاب سيدنا الحبيب ك النفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب دزيارا عن قريب، الصحاب سيدنا الحبيب ك النفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب. وفوز ويا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكل سادة المشاهدين ليلة في بيت صحابي ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري أهلا وسهلا بك شفنا أهلا بك اسم محمد ومهنك كريم ربنا يحفظ يمكن الليلة هي الليلة الأخيرة في بيت الفاروق رضي الله عنه عمر رضي, رضي, رضي الله عنه. أتمنى أن نكون ليالي أكثر من ذلك ولكن هكذا هو حال الدنيا تنتهي نعم. وينتهي الاوقات الجميله نعم. في هذه الليالي الجميلة في صحبه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح ولكن صلح. يمكن اللي بيعزينا ان احنا ان شاء الله نتعلم من هذه الليالي, الليالي حتى تكون في عقلنا وقلوبنا نحن ابناءنا ان شاء الله ونتعلم منها ما يفيدنا في, الله في حياتنا وفي ديننا ودنيانا بإذن نعم. الله نعم. قبل ما نروح وننهي انا عايز بس ارجع في لمحه مهمة جدا وهي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وقصه الله. الهجره مع فضل الشيخ محمود المصري تفضل يا شيخ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول ونسعد بنور نبي الوفا وقبل ما نخش على سيدنا عمر التاشيره نصلي على حبيبنا عليه الصلاه والسلام صلى, صلى الله صلى عليه, صلى عليه واله وسلم هجره الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 سنة يغرس بذرة التوحيد فمنهم من قبلها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من رفضها وهم مشركوا قريش حاول النبي معهم مرارا وتكرارا باللين وبالرحمة وهو الذي قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانة صلى الله عليه وسلم, وسلم. فلما ضاقت به الدنيا في مكة المكرمة حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى أو أن يغرس بالذرة التحيث في مكان آخر فذهب إلى الطائف فحدث له ما حدث وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا حتى عاد وهو محمل بهموم لا تتحملها الجبال فكانت بعدها رحلة الإسراء والمعراج وكأنها رسالة من الله عز وجل إن كان أهل الأرض أو إن كان بعض أهل الأرض لم يعرفوا قدرك ومقامك يا رسول الله فاصعد إلى السماء لتعرف قدرك عند الله عز وجل وعند ملائكته بفضل الله فكانت رحلة الإسراءة المعراج تكريما لشخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الإسراءة المعراج مباشرة اوحى الله عز وجل إلى النبي أن يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة وبخاصة أنه قد سبق ذلك يعني بيعه العقبه الأولى ثم بيعه العقبه الثانية فبدأت الأرض تتمهد في المدينة لاقامه أول دولة إسلامية بفضل الله في باعة العقبة الثانية اللي الاثنين وسبعين اللي هم جون بيعوا النبي عسلم دول كانوا ثمرة لدعوة مصعب ابن عمير اللي هو كان أول سفير للإسلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليدعوهم إلى الله بعد باعة العقبة الأولى فكان ليه ثمرات عظيمة جدا من بين تلك الثمرات اسلام سعد ابن معاذ اللي هو سيد قبيلة بني عبد الأشهل ودول كانوا قبيلة كبيرة جدا وقوية جدا فلما أسلم سعد ابن معاذ وأسلمت قبيلته وأسلم عدد كبير من المدينة بفضل فضل الله اختاروا وفداً اللي هو 72 واحد فذهبوا إلى مكة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعت العقبة الثانية ومهدوا الأرض تماما لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليقيم بالمدينة ويقيم بها أول دولة إسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب اختار الصحبة اللي هيخرج معاها من أبو بكر الصديق تمام؟ وبعدين اختار الرجل الذي يدلهم على الطريق بفضل الله سبحانه وتعالى هو يعني اعد عليه ابن طالب ولم يتركه يهاجر مع الصحابة علشان ليه مهمة تانية أنه سينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم علشان يرجع الأمانات لأهل مكة حتى لا يظنوا أن النبي قد أخذ أموالهم وهاجر بها ولا يظن أن النبي إنما جاء أراد الدنيا صلى الله عليه وسلم. فترك علي بن أبي طالب ينام مكانه وقال يا علي نم في فراشي ولن يصلك مكوى بل أنا أقسم لك بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لعلي بن أبي طالب نم في فراشي وستقتل الليلة في لي لا وافق علي بن أبي طالب. صحيح. والله. وبالفعل نام علي بن أبي طالب. وجاء المشركون وأحاطوا بالبيت واختاروا من كل قبيلة رجلا من أجل أن يجتمعوا جميعا ليضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيعوا أن يقاتلوا تلك القبائل فيقبلوا الفدية وينتهي الأمر ولكن المولى عز وجل قدر أن يخرج النبي من بين أذريم وهو يقرأ قول المولى عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأقشيناهم فهم لا يبصلون فخرج وهو يضع الطراب على رؤوسهم بفضل الله فلما خرج من بينهم جاء رجل وقال ماذا تصنعون قالوا ننتظر محمدا قال خيابكم الله قد خرج من بين أظهركم ووضع الطراب فوق رؤوسكم فوجدوا الطراب فوق رؤوسهم وبدأوا بعد ذلك في رحلتهم في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا بذلك إما أن يأتوا بالنبي حيا أو ميتا المم يحصل عليه بأي طريقة والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه رجلا كان معه رجل ماهر بالطريق فعمل إيه؟ فبدل ما يمشي في الطريق المعتاد من مكة للمدينة مشي في الطريق العكسي واختبأه في الغار هو أبو بكر لمدة 3 ليالي بفضل الله سبحانه وتعالى في تلك الفترة طبعا كانت اسماء بنت أبي بكر وهي كتحامل في الشهر السابع تخيل حضرتك ومع ذلك كانت تشق نطاقها وتضع الطعام للنبي ولأبي بكر وتذهب لمسافة بعيدة جدا عشان توصل للغار وتوصل الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وكان عبد الله ابن أبي بكر كان هو الإعلامي الماهر في ذلك الوقت الذي كانت يبيت الليل كلهم مع النبي وابي بكر ويذهب في الصباح الباكر حتى لا يعلم أحد أنه كان يبيت خارج مكة فيذهب ويكون بين أهل مكة ليعرف ماذا يدبرون وينقل الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم والابي بكر وعام بن فهيرة اللي هو مولى أبي بكر الصديق كان يخرج بالغنم ويعفي آثار في آثار يضع في عبد الله بن أبي بكر علشان ما حدش يعرف يتتبع آثار رجلين تمام فلما يكون دي كل دي اثار ارجل الغنم ما حدش ان كان ماشي في المكان ده ويروح هناك يسقيهم من لبن الغنم ويعفى اثار عبد الله ثم يعود مرة اخرى كل واحد كان له دور عظيم في تلك الهجرة الى ان وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وخرج من الغار هو أبو بكر ومشى في طريقه إلى المدينة المنورة من أجل أن يقيم أول دولة للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى وحدثت طبعا يعني أشياء عظيمة جدا حكيناها في قصة أبو بكر صديقه ماذا فعل من أجل حماية النبي صلى, صلى الله عليه وسلم صدق. يمكن القراشيين في هذه الهجرة ما بيدفعوش عن مجرد قتل أو بيبحثوا عن قتل شخص كان يعاندهم لا هما بيبحثوا بي عن كبريائهم، يبحثوا عن إن هما لازم يكون لهم السطوة، وزاب كما قال فرعون انهم شرزمة لنا قال يعني غائغون فأعتقد أنهم في هذه ال الفترة لا كرمتهم فوق كل شيء، وزين بولوا عن جهية الكفر والعناد واللا. هم كانوا خايفين من خروج النبي دي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل إن هما لو فكروا يقولوا طب خلاص مش هو إحنا مش عايزين مش عايزين الدين بتاعه، خلاص مهابيد عننا، لكن هما. عارفين جيدا إن هو لن نذهب من أجل متعة ولا فصحة ولا نزهة صحيح. هو خارج عشان يقيم دولة يجزم ويرجع مرة أخرى صحيح. ليعرض عليهم هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى والعجيب في الموضوع ان سبحان الله ان بفضل الله سبحانه وتعالى ان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم هو ما كانش ياخد الموضوع برضو مسألة انتقام يعني هو بنا دولة عظيمة جدا في المدينه المنوره ولما عاد الى مكة ما عاد لينتقم وانما عاد ليأخذ بأي إلى الى مرضات الله ما تظنون اني فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم فكان كريما فقال اذهبوا فانتم الطلقاء صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم فهم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو في النهاية هو رجل صاحب رسالة صحيح. الموضوع بالنسبة له ما هيش مسألة ملك وعارفين و... الحقيقة وإلا فقد عرضوا عليه مش ذهبوا إلى النبي صلى, صلى الله عليه وسلم, وسلم. وقالوا له يا محمد إن كنت تريد الملك ملكناك علينا آه. وإن كانت بك الباء وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء صحة. بلا عدد وإن كان, وإن كان بك حب المال جمعنا لك من أموالنا ما تشاء فده فالنبي أعرض عن ذلك كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى يا عم، آه يعني يعني يشوف ولما عم يعني معه في هذه مسألة إنهما طبعا كانوا بيضغطوا على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هو حاول إنه يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. في عن هذا فقال والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه صلى الله عليه وسلم. لذلك <تصفيق> القرشيين. رصدوا جائزه ومش جائزه صغيرة نعم ما هي الجائزه ولماذا حددت بهذا هذا القدر الكبير لسبب لقوه الحدث الذي حدث هم بالنسبه لهم كانت كارثه ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظلم لكن لاني كان الصحابه كان سبقوا النبي بالهجره صلى الله عليه وسلم فلو كان النبي بقي مكانه خلاص الصحابه هناتي يعملوا ايه هو مش عارف يتصرف اي حاجة، صحيح. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة هو الذي سيكون سببا في إقامة الدولة. فكان وجود النبي في مكة كان مصوبا وكانوا مش عايزينه يخرج خالص بالمرة، ولذلك رصدوا هذه الجائزة العظيمة. الجائزة كانت عبارة عن مائة ناقة، مائة ناقة، رقم كبير. هي بلغة العصر مائة عربية مرسيدس ما شاء الله، او مائة عربية مقطورة ما شاء الله. حضرتك متخيل، تخيل كده واحد بتقول له جائزتك مائة عربية مرسيدس ساعة صفر. او ميت عربية مقطوره ما هي دي الناقة عندهم ما هي دي وسيلة الناقة لساعتها فتخيل بقى ده كان العرب يتناحره قبائل بتتناحر من اجل ناقه ناقة واحدة واحدة بس سبحان الله مش كمان اتخذت لا ده ناقة سبقت ناقة يا الله فتقوم حرب بين قبيلتين, قبيلتين. بسبب ان كان في سباق بين ناقتين واحده سبقت دي فدي التاني. سبقت دي سبحان الله فالزي دي تسبق بنتين بقى فما بقى 100 ناقه بقى <تصفيق> فتخيل بقى 100 ناقه بقى آه. فطبعا الكل كان حريصا جدا على ان يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا آه. فكان من بين هؤلاء بقى سراقه ابن مالك آه. سراقه ابن مالك كان حريصا ويعني يعني برده عايز اقف مع سراقه لان سراقه دي صفات أوه. حتى في الجهلية يمكن زي ما حالك قلت قبل كده في قصة سيدنا عمر من فيما معناه شديد في الكفر يكون شديد في الإيمان خياركم في الجهلية خياركم, خياركم في, الجهلية، خياركم في إذا الإسلام صراقة كان لا خياركم فعلا في الجهلية كان شديد الزكاء شديد له صفات حابب استعرضها مع حضرتك وما حاله مع هذه الجائزة هو كمان أصل الصراقة كان عنده ميزة كان, كان ماهرا جدا باقتفاء آثار الناس تخصص. كان متخصص أوه. كان يعني لما تقول له أنا عايز أعرف فلان مشي فين. فكان يقتفي اثار الاقدام ويقدر يفرق بين القدم ده القدم ده يعني كل التبويه اللي عمله عمرو بن فايره وغيره وغيره لا مش هيخيل عليه لا لا خالص آه مرة آه> آه وبالتالي هو الوحيد الذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو فضل يقتفي اثار النبي يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قدامه على بعض بسيط جدا كان أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فطبعا ايه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يكفيه أن يحول بينه وبينه فلما وصل السراقة وخلاص أرب من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت أقدام الفرس في الرمال سبحان اللي الله. هو كالنبي بالبلد كده كأنه وقع في رمال متحركة فالفرس مش قادر يتحرك فما كان من سراقه إلا أنه نزل وفيدل في الفرس ويزيح الرمل من على رجليه حتى موقف على رجليه واستقسم بالأزلام يا ترى اروح وراه ولا مروحش وراه هما هم عندهم الأسلام كده والأسلام عبارة إيه؟ ثلاث أسهم في قاضح كده ويدربها ويطلع واحد منهم طلع واحد منهم إما فيه إفعل والثاني لا تفعل والثالث فاضي خالص فاضي يعني إيه الثاني؟ طب إفعل خلاص يمشي وراها طب لا تفعل ما تمشيش وراها تلعت في كل مرة لا تفعل ويمشي وهو يفعل. <تصفيق> ليعاند <تصفيق> <بيضيفي. تصفيق> حتى ما يعتقد به 100 يعني يعني يعني يقول ده انا ببيع عشان فرد الكويتش مش هبيعه عشان عربيه بسيطه <تصفيق> فالمهم ف مش وراه اقدام الفرص مره ثانيه لحد ما لقى الموضوع اتكرر مره واثنين وثلاثه فقال لا خلاص هذا محمي او ممنوع من الله <تصفيق> خلاص ربنا هو اللي منع عني فقال يا محمد اعطيني الامان يا الله اه فأعطاه النبي الأمان صلى الله عليه وسلم فذهب سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الأمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا الله أكبر على الكلمة الجميلة دي آه. كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرة آه. حضرتك متخيل اتنين مطاردين في الصحراء آه. معهمش حد وكريش كلها بتجل وراء الجايزة دي وبتجل عشان تقتلهم وهو بيقول له كيف بك يا إذا لبست السوارة يا كسرة الأرض في الوقت ده كان نص الأرض بيتحكم فيها الفرس ونص والنص الثاني يتحكم في الروم وكسرة ده قائد الفرس م. رئيس الفرس تمام فتخيل كده لما يكون حد مهربان مثلا ودولات يوماش في صحرا وخلاص والدنيا مقفولة وانت بتقول له كيف بك إذا إن شاء الله إذا انتصرنا ألبسك البدلة بتاعة رئيس م. أمريكا مثلا او رئيس روسيا <تصفيق> <تصفيق> احنا لسه احنا مش لاقيين يعني <تصفيق> دا احنا ده متراضين في الصحراء شوف اليقين في الله كان انما السلام بيقول له هتفتتح كسره وهتهزموا الفرس وهتجيبوا سواري كسرة وانت يا رجل يا اعرابي هتلبس سواري كسرة ويصدق سرى ويصدق ويؤمن رغم أنه لم يؤمن لأنه يعلم أن آه. النبي مؤيد من السماء وهو الصادق الأمين وبعدين ده دا دا دا, دا, دا, محدش حكاله. دا, دا ما حدش حكاه له هو اللي شبه نفسه كل كلما يحاول يقرب له الفرس يتغرس في الرملة الله تم هي نفس الرملة دي اللي عدى عليها النبي عليه الصلاة وعليه السلام وأبو بكر إيش معنى هم ما مغرسوش لا وهو هي نفس الرملة اللي عدى عليها صراقة وزي ما حد بتقول هو يحفظ الصحراة بالضبط إما نقول النبي سبقه في نفس الطريق مغرس للفرس زاع مغرس وابو بكر مغرس إيش معنى أنت اللي غرس مرة واثنين وثلاثة. صحيح. يبقى في حاجة فقال هذا مؤيد أعمل. من السماء يعني أعمل. الله عز وجل هو الذي يحميه أعمل. فأنت علمت أنه نبي ولذلك هو وعده وأسلم بعد ذلك بفضل الله. وطلب صحيح. منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني يبعد عنه قريش و. نعم. و... قال يعني, يعني أخف عنا ما, ش... ما استطعت وبالفعل هو بقى وهو راجع ناس بشين وراه من كريش فقال لهم ارجعوا فقد بسحتوا الطريقة كله آه. فلم أجد له أثرا فرحم ايه كان سبب فيه في رجوعهم سبحان الله. هو بقى ده استخدام يا شيخنا ممكن من العلامات والدروس المهمة جدا هستأذن حضرتك درس مهم وهي استخدام المؤمن وغير المؤمن في إنفاذ أمر الله هستأذن حضرتك هذا الدرس المهم نروح لي مع سادة المشاهدين لفاصل ونرجع لدرس هام جدا مع سراقة الذي لم يؤمن بعد ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه صدق الصادق الأمين في خبر لعله يكون في المستقبل ورغم ذلك قال أمين ولذلك كان بابا له فيما بعد أن آمن وحسن إسلامه نشوف كل ده بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن نفسي اكون معاهم ويا الحبيب ويا الحبيب وافوز ويا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا تاني مع ليلى في بيت صحابي والهجرة مع فضيل الشيخ الدكتور محمود المصد يمكن وقفنا عند نقطة مهمة جدا في الهجرة وهي أن الله سبحانه وتعالى يستخدم المؤمن وغير المؤمن زي سراقة اللي ما كانش مؤمن في هذا التوقيت ورغم ذلك صدق وآمن بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سور الكثرة اللي هيتحقق خبره بعد فترة طويلة ولكن في هذه اللحظة غير متوقع أنه يتحقق نعم. آمن سراقة واستعمله الله في أن يساعد رسوله الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة نعم. عايز تعليق حضرتك على هذه المقولة استعمال المؤمن وغير المؤمن في إنفاذ أمر الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر وأقوام لا خلق لهم يا الله قد يكون إنسان ما عندهش دين ويكون عونا للمؤمنين على أشياء كثيرة. قد حكمة مثال في اليابان اخترعوا أجهزة وهم ليسوا مسلمين. اخترعوا أجهزة عظيمة جدا. تلك الأجهزة كانت تعون لنا على دعوتنا وعلى دراستنا صحيح. وعلى طلبنا للعلم صح. وعلى نشرنا الإسلام في كل مكان. الذين اخترعوا الإنترنت واللي اخترعوا الفضائيات والكاميرات والكاميرات صح. واللي اخترعوا كله ليسوا مسلمين صحيح. ومع ذلك أعانون على توصيل الدعوة وعلى خدمة الدين بفضل الله. الله سبحانه وتعالى صحيح. وأحيانا الإنسان يكون غير مسلم وربنا يستعمله في خير للإسلام برضو بفضل الله لا أقول أن له أجرا لكن طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لو كان غير مسلم يعني لو كان كافرا وأعانى المسلمين على شيء يجزى عليه بأن يخفف عنه من العذاب يوم القيامة بل ويكافأ في الدنيا من نعيم الدنيا أما الجنة فلا يدخلها كافر كما هو معلوم، لكن المولى عز وجل فعلا قد يعز هذا الدين وقد ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاقة لهم سبحانه وهذا من من يعني من عجائب الطف المولى عز وجل بعباده المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى. يمكن الأستشربي لي إحنا الأساس يا شيخنا برضو الطب والعلم كله كان في الإسلام لما كان المسلمين أعزاء نعم فلما ابتغوا غير دين الله كانت المزله للاسف لهم كان كان, الله كان, كان الخير كله كان الفضل كله كان كان المسلم بلاد المسلمين كانت منارة <تصفيق> للغرب وكان الغرب يأتون ليدرسوا لي في بلاد المسلمين صحيح. بل وليربوا أولادهم في بلاد المسلمين لكن لما تخلى كثير من المسلمين عن هدي رسول الله وعن شرع الله للأسف تخلفت صورة. الأمة هذا الـ الـ ووصلت إلى هذا الحديد الذي نراه الان يعني. يا رب اللهم أمين نسأل الله أن نعود إلى سراطه آمين. المستقيمة آمين. ويعفو عنا جميعا عن اللهم أمين سراقة بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوار كسرة نعم ما قصة سراقة مع سوار كسرة وسيدنا عمر بن الخطاب؟ نعم، سيدنا عمر بن الخطاب في الفتوحات الإسلامية أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة أمره أن يقود الجيوش لفتح القادسية، فذهب سعد بن أبي وقاص. كان في ذلك الوقت كان مريضا مرضا شديدا فكان يباشر القتال من فوق تبه كان يشير عليهم أن يفعلوا كذا ويتهيوا إلى كذا ويفعلوا كذا وهو لا يستطيع أن يتحرك لكنه لما وصل إلى هناك، وصل إلى نهر دجلة, نهر دجلة نهر دجلة كان في الوقت ده كان الفرس يحطون السفن بتاعتهم على شاطئي النهر فلما وصل المسلمون قام الفرس وعبروا النهر بالسفن فالمسلمين كان أول مرة يشوف موضوع السفن هم ما في البحار والكلام ده كله فما راوا ذلك فقال سعد ونعم القصف ماذا نصلع؟ قالوا افعل ما تشاء قال إني عزمت على أمر قالوا على أي شيء عزمت عزم الله لك على الرجل قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول يا الله. قالوا ونحن معك ان شاء الله يقول الراوي يقول فنزلوا جميعا بالخيول في نهر دجلة وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر حتى لما رأهم قائد جيوش الفرس قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن فألقى الله الرعب في قلوبهم فانتصر المسلمون في معركة القادسية ووصلوا إلى قصر كسرة وأخذوا الكنوز التي فيها لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن كسرة كان عنده ذكاء شديد كان حاطت كنوز في أماكن كثيرة لكن أغلق أنواع الكنوز كان وضعها في سراديب تحت القصر فمن الذي وصل إلى ذلك السرداب؟ رجل من خيار التابعين اسمه عامر ابن عبد الله التميمي. وده كان ليه موقف جميل جدا مع سعد ابن أبو قص. سعد ابن أبو قص واقف عمال بيشوف الغنائم والكنوز اللي طلعت هيبعد طبعا الخمس الأمير المؤمنين لبيت مال المسلمين ثم يوزع بعد ذلك الغنائم على الجنود وعلى المجاهدين فإذا به يرى رجلا يأتي من بعيد ويحمل على كتفيه صندوقا كبيرا مليئا بأبأضدر أنواع المجوهرات في العالم وكان من بين المجوهرات سواري كسرة فلما وصل هذا الرجل هو عامر بن عبد الله التميمي وضع الصندوق أمام سعد بن أبي وقاص فقال ما هذا؟ قال وجدته في سرداب تحت قصر كسرة. فسأله القاص بيسأله، بيقول له هل أخذت منه شيئا؟ خدت منه حاجة؟ فرد عليه رد جميل. قال له والله لولا الله ما أتيت كبيه. يا الله. يعني عندما شفتوش أصلاً كان شهدا يعرف صح؟ ما أنا كنت أخذ وأطلع على بيتي. صح. يعني أخذ بلة؟ قال له والله لولا الله ما أتيت كبيه. فقال إذن فقف مكانك حتى تأخذ نصيبك. من الغناء قال لا والله لا أريد شيئا من الغناء قال ما اسمك قال لا تسألني عن اسمي فتمدحوني ولا تعطوني شيئا فتكافئوني إنما كنت, كنت معكم سواجه الله ولا أريد شيئا إلا من الله سبحان ومشى الله. وانطلق سبحان سعد الله. بن أبي وقاص خلاص نفسه يعرف مين ده باي طريقة فأرسل واحدا من الجن قالت بعه حتى تعرف لي من هذا الرجل أنا نفسي أعرف مين ده ود. اللنا يعني نفس أعرف يعني جايب كنوز الأرض وقال لا مش ومش عايز, عايز حياة كمان فمشى الرجل وراءه حتى وصل إلى البصرة تخيل بقى من القواديس إلى تمام فوصل إلى البصرة فوجده دخل بيتا بسيطا فسأل واحدا من الذين يقفون أمام البيت من هذا الرجل الذي دخل البيت قال ألا تعلمه هذا أحد الزهاد الثمانية هذا عامر ابن عبد الله التميمي يا الله فمعرفناش اسم إلا من سؤال هذا الرجل للرجل الذي أمام بيت عبد عامر بن عبدالله التبقى. وشوف ربنا يحيي ذكره إلى هذه الله اللحظة الله. سبحان الله ليه بموقف ف... فيرسل سعد بن أبي وقاس لما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنا... كيف بك يا صراقة إذا لبست سواري كسرة فسواري كسرة طبعا حتى يلبسهم غير صراقة طبعا مش يلبسهم ويحتفزهم على طول لأن لا يحل الرجل أن يلبس آه. الذهب الدهب. لكن قصد النبع السلام أن أنت ستلبسه وتخلعه يعني بس مجرد ان أنت تحتفظ بيه كقيمة ملك ليك يعني كقيمة وكتحقيق لوعد النبي صلى الله عليه وسلم فلما وفرت تلك الكنوز إلى عمر بن الخطاب ووجد من بينها سواريك. كترسالة بقى من بن الملقص أني أرسلت مع إليك من ضمن الخمس أرسلت صورة كسرة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم يا الله. سراقة يا الله. فقام الله. يا عمر بن الخطاب وقال أين السراقة فقال ها أنا يا أمير المؤمنين قال تعالى يا أعراضي فقال مد يديك فمد يديك فقال له إني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرة وها هو وعد رسول الله يتحقق فخذ سواري كسرة فأخذها سراقة وحمد الله عز وجل على هذا الموقف العجيب الموقف زيه يفكرني موقف من أعجب الموقف أيضا كان مثلما ابن عبد الملك كان في إحدى الفتوحات الإسلامية وكان يحاصر حصن من حصون الروم واستعصى عليه الحصن الناس جوه الحصن ده أصواره عالية جدا أبوابه مغلقة ومحكمة محدش عارف لا يدخل ولا يخرج عندهم خزين من الأكل والشرب يكفيهم سنة فبالتالي لو قفتت حصرهم سنة مش هتعرف توصل لهم وإنت كمان الوقود الأكل اللي معاك والحاجة اللي معاك كلها تنفد صحيح فمش عارف تعمل فطال عليهم الحصار ففدأ استاذه واحد كده كان خارج من مكان فقال له تعالى كيف ندخل إلى هذا الحصن؟ قال ليس له أي مدخل إلا من خلال نقب تحت الأرض لكنه مليء بالحياة والعقارب يا الله يعني حاجة كده زي مصورة أو نفق تحت الأرض بيوصل لورا الباب تقدر اول ما تخش تفتح الباب وتفتح حسن بس المشكلة ان النقب ده مش هقدر اخصه لانه كله مليان بافاعي وحياته تعابين وعقارب وما قاوليهم يعني عايشين فيه فاذا بواحد من هؤلاء الكرام يتلثم ويدخل النقب لان مسلمه بن عبد الملك قال من يدخل النقب ليفتح لنا الباب فمش حد حدش وافق راح واحد متلثم وقال انا من انت قال لا تسلم داخل دخل النقب وسمى بسم الله وظل بقى يردد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء الله ثلاث مرات اعوذ بكلمات مم. الله تمات ثلاث مرات فحمه الله سبحانه عدى الناحيه الثانيه وفتح لهم الحصن ودخلوا وغنموا غنائم عظيمه جدا فلما وقف مسلمه ابن عبد الملك يقسم الغنائم بين الجنود فقال أين صاحب النقب من اللي دخل النقب وفتح لنا فما حد شد. أين صاحب النقب محدش قال الله. عزمت عليكم وأقسمت عليكم بالله من صاحب النقب؟ فتقدم الرجل الملثم قال أنا فقال أنت؟ قال نعم قال خذ هذا قسمك وحظك من الغنائم وأريد أن أعرف من أنت فقال نفس الكلمة التي قالها عامر بن عبد الله التميمي قال لا تسالوني عن اسمي فتمدحوني ولا تعطوني شيئا فتكافئوني إنما فعلت ذلك لوجه الله. إخلاص يا يقول الراوي. الله. فكان مسلم ابن عبد الملك الله. بعد ذلك إذا سجد في صلاته كان يبكي ويقول اللهم محشرني الله. مع صاحب الله. يا الله يا الله. هذه الإخلاص بكل بساطة بيظهر في موقف في وقت الشدة آه. وبدون رياء آه. وبدون كرامات وبدون الله. أي شيء. سبحان الله. الله. حياتهم مدرسة والله. الله حياتهم مدرسة. أنا بس عايز أتوقف على لبس سوارة كسرة ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ذكرت قبل الفاصل وعد من نبي وصاحبه وهم يذهبون في هجرة ويبتعدون عن الكفار في وقت ضيق وشدة ويوعد بوعد يحققه ده الله ده يا محمد. وعود الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة احنا بقى منتظرين الوعد الجديد ده ده أنا هقول لك حاجة خالص. حضرك فاكر في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه حجرين من الجوع آه آه والصحابة ربطين على بطنهم أحجار من الجوع ونازين بيحفروا الخندق وهو معهم بي بي بيحفروا معهم الخندق فوقفت أمامهم صخره والحديث رواه أحمد بسنة صحيح وقفت أمامهم صخرة الصخرة دي لو ما تهدتش ضاع الخندق صحيح ما هو أنت لو حفرت خندق كله وفي مكان في صخرة ما يعدوا عليها صح؟ فقالوا يا رسول الله استعصت علينا تلك الصخرة أخذ النبي المعول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ونزل وضرب الصخرة ضربة فطاشت يعني تلت الصخرة تحولت إلى تراب فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس فارس اللي هي إيران إيران مش مش مش سأعطي أعطيت خلاص الله ضرب الضربه الثانيه فطاشت أو طارت تلت الصخرة الثانية قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام وبعد الضربة الثالثة خلص على الصخرة وقال قال الله أكبر أعطيتهم مفاتيح اليمن. بس على الخريطة كده فارس هين فوق إيه؟ الشام هنا ناحية تانية اليمن تحت يعني الجزيرة كلها. ما شاء الله. شوف أديه شوف شوف الن شوف شوف اليقين اللي في قلبه. صلى لو بعدين الفكرة في في رفع, رفع الروح المعنوية للمؤمن وهم في أشد وأكحل طبعاً. الظروف طبعاً. بأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوعدهم بوعد مش أنتوا بشمسة تنتصر في المعركة دي؟ دانت النصر آتن لا محالة وستسود كل هذه المنطقة درس مهم يمكن نحتاجينه في هذه الأيام ل... هو, لما هو لما قال لهم في غزوة بدر لما سعد بن أب... سعد بن معاذ قال كلمتين الجمال بتاعه فنبع سم قال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة والشهادة. والله إني أنظر إلى مصارع القوم في مكان هذا هنا يقتل أبو جهل هنا يقتل فلان. هنا يقتل... سيد عمر بن فوالله ما اشار النبي الى مكان فقط الا وقتل فيه الذي سماه في الله في نفس الموضع سبحان يقين في الله سبحانه وتعالى يقول لك انا رسول الله عليه ولست اعفي وهو ناصري سبحان الله النبي عنده اعظم يقين في الدنيا وجوده في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسكب هذا اليقين في قلب اصحابه حتى ان الصحابه في سريه مؤته كان عدد اللي بيقاتلوا في سريه مؤته 3000 والجيش الكافر كم واحد؟ متين ألف متين ألف متين ألف يا الله ومع ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى لما قتل عبد جعفر بن أبي طارب ولما قتل عبد الله بن رواحة ولما قتل زيد بن حارثة وأخذ الراية خالد بن الوليد وعمل خطة عايزيني بقى الحكاية مرة كده عمل خطة رائعة وبفضل الله أنقذ الجيش من هذا وانتصر في هذا انتصرا عظيما شوف تخيل حضرتك قوة اليقين ان عبد الله بن رواحه لما قالوا قبل ما يخش القتال قالوا إما له إما أن نرجع 200 ألف وإما ان نطلب من النريس عسام أن يعطينا المدد وإما أن ندخل فقالا يا قوم إن الذي تخافون الذي خرجتم له تطلبون يعني لا لا النصر أو الشهادة صحيح. ووالله ما نقاتل عدونا بعدد ولا اعتاد ولا قوة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فسيروا الله. وأبشروا فإن الله وعدنا إحنا الحسنين إما النصر إما الشهادة أسأل الله أن يرزقنا الشهادة آم. أو النصر أن يعود للأمة ما كان من نصر وعزة وكرامة اللهم امين جزاك أم. الله خير نعيز أخذ من حضرتك في دقيقة كلمة أخيرة ونحن نغادر بيت الفاروق فماذا تقول في هذا البيت في دقيقة فضل يا شخص نتمنى أن نربي أولادنا على سيرة هؤلاء الأصهر الصحابة كلهم الفاروق وأبو بكر وعثمان وعلي فوالله والله تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحهم فالإنسان لما يقترب بهؤلاء الأفاضل والله سنرى جيلا والله لن نرى مثله أبدا في حياتنا بس المهم نحن نربي أولادنا على سيرة هؤلاء بدلا من ربيهم على سيرة الفنان الفلاني واللاعب الفلاني وكيف وصل إلى كأس العالم وكيف استطاع أن يأخذ جائزة أسكر وهو اهتموا بسيرة الصحابة ففيهم بفضل الله الطريق إلى العز والتمكين جزاكم إسلام. الله خيرا بشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري جزاكم محمد الله, الله خيرا عنا خير الجزاء محمد. ورغم أن هذه الليالي القصيرة مررنا فيها سريعا في بيت عمر بن الخطاب الفاروق ليلة في بيت صحابي لم تنتهي وسنكون في بيت صحابي آخر لعل الله يجعل لنا منهم صحبة في الآخرة كما تمنيناها في الدنيا إلى ليلة أخرى إن شاء الله في ليلة في بيت صحبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفت نور هلي علي يا شفت ايد حنينه تتمد فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هديه بشرى بصحبه الحبيب في الجنه دي يا لاصحاب سيدنا الحبيب دي زياره عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب كان نفسي اكون معاهم وافوز ويا الحبيب الحبيب وأفوز ويا الحبيب